كاشتا مالون نويتي ايا شخصيدي او كد بيت المال دي شخصيه تمالت سراولدي حضراتي كي هر كن دمال مشكوك شدا ندمالون ماشي او كد بيت المال بر هر تقدر يزياد دمال ان ندروا فاش دمالو نراجمعك كان بيت المال تتسلمكي كاين ده فاريه وارس راغي او اغد عوكوال او ده اغمال مالي غشتي يكينا وارس هموده ده مرسي كان هغمال و هغوارس تورك او كتير وارس نسو في ده نو ده مال ده بيت المال دي لقد امام ابو يوسف صف رحمة الله عليه هم ده فتواده رد المحتار فكتاب اللقطة كراغي فآخرك نكاط رفك نودع سفر مالي ويكم مال هغا مال مالك دغلو سره ونواليس مالكان ده هغا لا يدراني ننه مالك نلع معلوم كمالك معلوم نجي نودع هغا أموال مجهولة, مجهولة الأرباب يعني هغا مالنا كأرباب مالكان دغا مالو هغا مجهول دي هغا النا معلوم دي نودع مال دي تصدق على المساكين وقرجي نو تصدق في مساكنه او بيت المال ترى دول ده ذوع المساكين الجايل دي حجراته من حجرات مجاهدين هذا مساكين دين شديد مسرع ده دغه امواله دي والسلام